مقول قول محذوف وحذف القول مضطرد في اللغة العربية وكثير جدا في القرآن العظيم والمعنى يقال لهم يوم القيامة لقد جئتمونا أي والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي حفاة عراتا غرلا أي غير مختونين كل واحد منكم فرد لا مال معه ولا ولد ولا خدم ولا حشم وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة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 وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا الآية وقوله كما بدأكم تعودون كما تقدم وقوله في هذه الآية الكريمة كما خلقنا ما مصدرية والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف وإيضاح تقريره ولقد جئتمونا كما خلقناكم أي مجيئا مثل مجيء خلقكم أي حفاة عراثا غرلا كما جاء في الحديث وخالين من المال والولد وهذا الإعراب هو مقتضى كلام أبي حيان في البحر ويظهر لي أنه يجوز إعرابه أيضا حالا أي جئتمون في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولى لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصف كما أشار له في الخلاصة بقوله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلفي كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد اسدا أي كأسد فقوله وكر زيد اسدا أي كأسد مثال لمبدي التأول لأنه في تأويل في حال كونه مشابها للأسد كما ذكرنا واعلم أن حذف القول وإثبات مقوله مطرد في اللغة العربية وكثير في القرآن العظيم كما ذكرناه آنفا لكن عكسه وهو إثبات القول وحذف مقوله قليل جدا ومنه قول الشاعر لنحن الالى قلتم فانا ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا لان المراد لنحن الالى قلتم نقاتلهم فحذف جمله نقاتلهم التي هي مقول القول وقوله ولقد جئتمونا عبر فيه بالماضي وأراد المستقبل لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل والتعبير بصيغة الماضي عن المستقبل لما ذكرنا كثير جدا في القرآن العظيم ومنه قوله هنا وحشرناهم وقوله وعرضوا على ربك وقوله ولقد جئتمونا ومنه قوله اتى امر الله وقوله ونفخ في الصور وقوله وسيق الذين كفروا وقوله وسيق الذين اتقوا ربهم ونحو ذلك كثير في القران لما ذكرنا قوله تعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار زعموا أن الله لن يجعل لهم موعدا والموعد يشمل زمان الوعد ومكانه والمعنى أنهم زعموا أن الله لم يجعل وقتا ولا مكانا لإنجاز ما وعدهم على ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من انكارهم للبعث جاء مبينا في آيات كثيرة كقوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا الآية وقوله عنهم وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين ونحو ذلك من الآيات وقد بين الله تعالى كذبهم في إنكارهم للبعث في آيات كثيرة فقوله في هذه السورة الكريمة بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وقوله قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم الآية وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين والآيات بمثل هذا كثيرة جدا وقد قدمنا في سورة البقرة وسورة النحل البراهين التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة بل زعمتم اضراب انتقالي من خبر إلى خبر آخر لا إبطالي كما هو واضح وأن في قوله أن لن نجعل مخففة من الثقيلة وجملة الفعل الذي بعدها خبرها والاسم ضمير الشأن المحذوف على حد قوله في الخلاصة وإن تخفف أن البيت والفعل المذكور متصرف وليس بدعاء ففصل بينه وبينها بالنفي على حد قوله في الخلاصة وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء البيتين أيها المستمع الكريم حسبنا في هذه الليلة ما مضى وآمل أن يتجدد لقائنا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته